هذه المادة فتمة لفتاوى أهل العلم في حكم الانتخابات والديمقراطية الآن مع فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى سائل يسأل فيقول هناك جماعة كثيرة في عالمنا الإسلامي والعربي أثبت جل هدفهم الآن؟ الدخول في البرلمان من طريق الانتخاب ونعلم أن هذه الحكومات هي حكومات جاهلية بماذا توجهنا بارك الله فيكم إلى آخر الجواب أسأل الله تعالى التوفيق والسداد الحياة البرلمانية او مجلس الشعب أو مجلس الأمة هذه المجالس مجالس في الأصل أوروبية أجنبية غير إسلامية البرلمان يصل العضو إلى البرلمان بالانتخاب ونهن نعلم معنا الانتخاب وإن ثمروا الانتخاب الحر أو الانتخاب النبيه لا يوجد انتخاب حر ولا ندي شراء للأصوات ومحابات ومجاملات ومعاني كثيرة هذا شيء معلوف ثم إذا وصل العضو إلى البرلمان فصار عضوا في البرلمان يقسب الاحترام للقانون هذا وهذا الاهترام وهذا القانون الذي أبسم على احترامه ليس قانونا إسلاميا قانون وضعي لو سأزى عضوا في البرلمان هل برلمانكم هذا سلطة تشريعية أو سلطة تنفيلية ماذا يكون الجواب سلطة تشريعية تشرب سلطة تشارك الله في التشريع وتنافس الله في التشريع وقال يجود لمسلم أن يسمي نفسه أنه مشرق يسمون العضاء الآن العضل التشريعي عضل في الليلة التشريعية ماذا تشرق أما نكتفي بشريعة الله شريعة الله موجودة في الكتاب أنزلها كاملة إذا شرعنا تشريعا مخالفا لشريعة الله معنا ذلك لم نرضى بشريعة الله إذن تلك المجالس مجالس يكفر بها بكتاب يكفر فيها بكتاب الله ويستهدأ بكتاب الله لا يجوز لمسلم يرحم إيمانه أن يشترك في البرلمان اليوم البرلمان هو هو وإن كان كد تختلف الدول التي تعيش الحياة البرلمانية في تطبيقها الديمقراطية وفي الغالب كلهم يطبيقون الديمقراطية والديمقراطية معناها حكم الشعب نفسه بنفسه أي يتركون الله ويترقون دين الله يحكمون أنفسهم بأنفسهم ويرون إن أحكام الله التي فيها القصاد وفيها كفح اليد وفيها ضرب الظهور أحكام قاتية غير مناسبة مع هذا العالم المتطور والعالم المتطور بحاجة إلى قوانين مرنة تخفف هذه الأحكام القاتية لأن تشرع بدل القصص السجن المؤبد ثم تنشأ مادة في القانون تخفف السجن بدلا أن يكون مؤبد عشر سنوات وبعد أيام ترى قاتل يمشي أمامك رأسه فوقك فيه لأن القانون سمح له بالخروج أليس هذا سلاعب بكتاب الله؟ وكفر بأحكام الله هذا هو حكر البرلمان والأمر واضح جدا لا يحتاج إلى الاختلاف والله أعلم ندعو إلى الله على بشيرة ولا نتخبط ولا نخلط ومن عدم البشيرة ما يهثر كثيرا من بعد الكتاب والمثقفين في هذا الوقت خصوصا في باب الحاكمية من الخلط في هذا الباب في الناهية الدستورية الناهية الدستورية تحتاج دراسة خاصة ليس كل متعلم أو كل دارس يصلح أن يكون داعية في هذا الباب فمن بعد المثال دعوة كثير من الناس إلى الديمقراطية ظل منهم أن معنى الديمقراطية العدالة وهذا خلط وخط الديمقراطية معنى لفظة أجنبية مسألة أجنبية وموضوع أجنبي وليس بإسلام نظام أوربي كافر معنى الديمقراطية وهكم الشعب نفسه بنفسه وأصل هذه المسألة إن الغرب النصران آش فترة من الزمن تهتدرط والقهاد وظلط ملوكهم ورؤتائهم وكنائتهم وأخيرا من ففضة انتفابة تشبه انتفابة اخواننا الفلسطينيين في وجه اليهود انتفضوا فرفضوا اوامر ملوكهم ورؤسائهم وتسلط كنائتهم فروا من هذا الضرب لكن الى اي شيء فروا فروا من حكم البشر الى حكم البشر فمستغيث من الرمضاء بالناري أرروا أن الشعب يهتم نفسه بنفسه ويتمتع بفرية كاملة معنى ذلك إنهم لم يفروا إلى الله وإلى آتام الله ولكن فروا من الظلم إلى آتام أنفسهم البشرية الظالمة الإنسان من حيث هو إنسان مركب فيه الضرم والجهل إلا إن أنقذه الله من هذه الصفات وهذه الديمقراطية التي هذه أساسها وصفتها وأصلها لا تصلح للمسلمين لأنها تفناثى مع الإيمان بالله ومن الإيمان بالله الإيمان بشرع الله وبأهكان الله إذن الديمقراطية ليست من الإسلام فضلا من أن تكون فيها العدالة وليست بأدالة ولكنها همجية وفوضى لأنها أطرقت ما تمت بالحرية لكل إنسان في إمكان إن الإنسان في فرية الأديان أن يعيش فترة من الزمن في دين معين كاليهودية والنصرانية والإسلام ثم يتحول إلى أي دين يختار باختياره بمعنى لا يوجد عندهم حقب الردة فرية القوم فرية الأبيان فرية التنقلات جميع الحريات بمعنى الفوضى للحرية التي في الإسلام المقيدة في فعالين الإسلام هذه هي الديمقراطية إلى هذه الديمقراطية من الكتاب المسلمين ووصفها بأنها العدالة هذا من عدم البصيرة تذلك الدعوة إلى الحياة البرلمانية من هذا القبيل لأن الحياة البرلمانية معناه استباع فاستباع الأخبار والرهبان لأن استباع فهم الأشخاص ملاب ينتخبون ولهم رئيس فيشرعون تشريعا يرضي المجتمع بصرف النظر إن هذا التشريع موافق لتعاليم الإسلام او مخالف وهذا يتنافى مع توحيد الحاكمية استخدوا أحضارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لا فرق بين رجال البرلمان وبين أولئك الأحضار والرهبان لأن كل ذلك تشريع شرعا غير شرع الله ومن الخطأ تسمية بعض الأشخاص برجال التشريع لا يوجد في الإسلام رجال التشريع بل لا يوجد في الإسلام التشريع مطلقا المشرع هو الله المبلغ عن الله رسول الله عليه الصلاة والسلام الله شرع فرسول الله بلغ فشريعة الله موجودة في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام إذن الدعوة إلى ما يسمى بالديمقراطية والحياة البرلمانية من عدم البصيرة ومن الخلط والخلط في هذا الباب العظيم في باب الحاكمية يتنافى مع توحيد الحاكمية هكذا نتجنب إن شاء الله في دعوتنا عدم البصيرة وعدم الدعوة إلى مثل هذه النظم التي تتنافى والإسلام والآن مع فتوى قضيرة الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخل حفظه الله تعالى وهذا السؤال يقول من تونس ما هي كيفية التعامل مع المبتجعة من التكفيريين ومعنى النهضويين الذين يحاربون السلفية قد تكون لهم شوكة في بعض المناطق وهل ننهى الناس على الانتخابات إلى آخره أقول الرد على المبتدع يكون ببيان باطلهم وكشف عوارهم بالأدلة الصحيحة الواضحة التي يستفيد منها الناس وذلك بذكر الباطل هؤلاء يقولون كذا وهذا لا يجوز يرده قول الله تعالى كذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا ما قاله الإمام مالك كذا ما قاله الإمام الشافعي كذا ما قاله الإمام أحمد كذا أئمة الهدى والدين الذين وردت عنهم نقولات في شتى المسائل فقد يكون النقل هنا عن مالك وقد يكون النقل هنا عن أبي حنيف وقد يكون النقل هنا عن الشافعي وقد يكون النقل هنا عن ابن سيرين وهكذا والناس إذا سمعوا ذلك وقع في نفوسهم موقعا عظيما وذلك لاستدلالك وأيضا لإحالتك بهذا القول على أئمة الهدى فإن هذا ينفع الله سبحانه وتعالى به ثانيا الذي أوصيك به أيها الأخ أنك لا تتصدى لذلك إلا بعد التمكن إما التمكن الكل العام أو لا أقل في المسألة التي تريد أن تنكرها عليهم بعدما تدرسها وتستوعبها وتتخنها وتعارض فيها من كان مثلك أو تسأل عنها للعلم حتى يتبين لك الأمر فيها ويتجلى لك الأمر جليا بعد ذلك ترد عليهم إذا كنت كذلك فلا بأس بهذا وأما الانتخابات فنحن نقول لا تدخل هذه الانتخابات لا تدخل هذه الانتخابات نعم وقد تكلمنا فيها عدة مرات والآن مع فتاوى قديرة الشيخ العلامة صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى أسأل الله لكم يقول السلام الكريم نريد منكم الرد أقول لكن لا من نريد منكم الرد على من يقول إن الانتخابات هي تطبيق للشورى وديمقراطية إسلامية ويتدلون بأن عبد الرحمن منعوه رضي الله عنه سأل عن عثمان رضي الله عنه حتى النساء والصبيان في المدينة هذا طرح بالأمس ولكن في الحقيقة أن, أن هذا استدلال في غاية الفساد ولولا أن هذه الأسئلة تكرر ما كررنا القول فيها لأن الناس قد فتنوا بهذه الانتخابات وهذه البرلمانات الطاغوتية التي يتصارع أهلها على الكرافي ويتنازل فيها الإسلاميون عن دين الله عز وجل شيئا فشيئا حتى يصبح قانونا طاغوتيا مستوردا من أعداء الإسلام وهذا هو الواقع الذي يدعو إليه جماعة السقيع العربي المسمى بالربيع العربي ف هذا الأمر لا يقره عاقل إلا من سلخ وبعد فقلت لكم إن أحدهم اضطر أن يقول من أجل أن يفوز برضى النصارى والعلمانيين والليبراليين في إحدى البلاد الإسلامية وغيرهم والشيوعيين وغيرهم من الأحزاب التي انسحبت من أجل أن, أن أكثر الذين يعني يتسمون باسم الإسلام وهم مسلمون لكن دخولهم في هذه الدوامة تضيع عليهم دينهم وهم لا يشعرون فأقول إنه اضطر إلى التنازل عن كل شيء حتى لقد قال كلمة خطيرة جدا قال وهذا قبل يومين أو ثلاثة وهذا جعلها من ضمن أجندته الانتخابية ليكون رئيسا وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من طلب الإمارة لن يعانى عليها فماذا قال؟ قال إن القرآن لا يصلح دستورا لهذا البلد والله بصوته وهو زعيم دعماء الحركات الإسلامية يقول يقول ان القرآن لا يصلح دستورا لهذا البلد نحن لا نسميه دستور نقول كتاب الله عز وجل والسنة ربما هذه الشريعة لكن لو أقره ما سألت تسمية دستورة غير دستورة أمرها سهل لكن والعياذ بالله تنكر للقرآن من أجل أن يفوز في الانتخابات من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام أما قول السائل إن عبد الرحمن بن عوف كان يسأل عن عثمان حتى النساء والصبيان هذا غير صحيح ثبت العرشة منكش ولو سأل فإنه لا دلالة في على ماذا على هذه البرلمانات والانتخابات لا من قريب ولا من بعيد لو قدر أنه سأل عثمان لا يسأل عنه عثمان ذو النورين أحد العشر المبشرين بالجنة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهد الجيش الذي تستحي منه الملائكة غاية ما هنالك أن الصحابة تترددوا بينه وبين من وبين علي رضي الله عنهما ثم استقر الأمر على مبايعة عثمان رضي الله عنهم جميعا هذا فراء ما لا, لا يعول عليه ولا يلتفت إليه نعم أسأل الله إليكم أقول الكريم هل أسجل في حزب كذاء السلفي في بلد بعد الثورة <تصفيق> يا أخي الكريم هذه الحزبيات لا خير فيها والتحزب ليس من شأن المسلمين وتشريع الأحزاب ليس تشريعا إسلاميا وإنما هو تشريع أفرنجي غربي خبيث تقليد وتشبه بأعداء الله ومن تشبه بقوم فهو منهم قد يقول قائل نحن إلا نكون تلك الأحزاب قد نتضرر وقد يفوز أعداء الله أقول يا أخي الغاية لا تبرروا الوسيلة أصلا التكتل والتحذب لهذا الغرض في حد ذاته طاغوت ولا يجوز المخراط فيه لأنك ملزم شئت ما بيت بأن توافق بل وأن تقسم على تطبيق الدستور الذي يشر يشرعه البشر والذي استقدموه من فرنسا وبريطانيا وغيرها من دول الكفر واتخذوه ماذا واستبدلوه واستبدلوا به شرع الله عز وجل يعني استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير والعياذ بالله بل هو أدنى وأدنى وأدنى لأن كل هذه قوانين أفرنجية مستوردة من بلاد الكفر وعندما ينخرط المسلم في هذه الانتخابات والبرلمانات والحزبيات البائدة إنما يقر تحكيم غير الشريعة والتناقضات العجيبة التي تعيشها هذه الأحزاب التي تكون السيران والثورات في الحقيقة عندما يتحزبون هذا التحزب فإنهم يخدمون أعداء الله شاء أم أبوا ويطبقون شريعة الغاب والتناقض العجيب الذي يعيشونه أنهم بالأمس كانوا ينادون بحكم الله ويقولون لا حكم إلا لله ويقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بدون ماذا؟ بدون تفصيل فيحكمون على كل من, أحكم من حكم بغير ما أنزل الله أنه كافر سواء كان معذوراً أم غيراً معذور وسواء كان مستحلاً أم غيراً مستحل وسواء حكم في قضيتنا وقضايا فإنهم والعياذ بالله يعني بالأمش يكفرون من لم يحكم بما أنذر الله واليوم هم يحكمون بغير شراء الله أليس كذلك؟ اليوم يقرون الحكم بغير ما أنذر الله ويقسمون على تطبيقه يا أخي المسلم الدين ليس عواطف الدين شرع قال الله وقال رسوله تطبقه عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا وحدودا ومنهج حيا هذا هو الدين الصحيح إن الدين عند الله الإسلام أما تريد أن تتوصل إلى تطبيق الشريعة على حد زعمك بالوثوب على تلك الكراسي والله لن تستطيع التطبيق شأنك شأن من سبقك منذ ثمانين عاما وتلك الأحزاب تقفز على الحكم ثم تدمر ويسحق الشباب في نهاية المطاف من قبل أعداء التطبيق الشريعة أليس كذلك؟ ألم تقوم الثورات التي سلفت قديما قبل أكثر من خمسين سنة على أكتاف كثير من المسلمين؟ ثم من الضحية في نهاية المطاف؟ هم أولئك الذين قامت على أكتافهم تلك الثورات إذن يا إخواني المسلم عليه أن يناب نفسه عن هذا حتى يستريح فاجر أو يستراح حتى يستراح فاجر أو يستريح مسلم تنتجه لهذه والله الغاية لا تبرر رسينا أبدا ولا نقر سواء سمى أنفسهم أولئك سلفين أو غير سلفين التسميات لا تقدم ولا تؤخر إنما العذرة بصدق الدعوة والدعاوة إن لم تقيم عليها بيناتين أبناؤها أدعيه أما من يدعي السلفية ومن في هذه الحزبيات فلا أرى أنه سلفيون ولو ادعى هذه الدعوة البتة نعم فضل أسأل الله عليكم يقول السائل الكريم سبت نعم يقول بأن المدام حجته <تصفيق> يقول مترشح للرئاسة ولا يستطيع منها ولا قوة إلا العمل أولا يا إخوان عبروا بالتعابير العربية الشرعية كلمة مدام مدموزيل مدري إيش هذا كلام يعني أخي أعوذتك اللغة العربية حتى تعبر بالمدام هذه لغة فرنسية ونحن في غنى عن هذه لما تأتي تترجم لأحد نعم ممكن هذه ضرورة لكن وأنت قل زوجتي يا أخي هي زوجتك زوجتك حليلتك التي أحل الله لك وأما كونها تترشح ترشح نفسها للرئاسة فأظن أن السؤال لا يحتاج إلى جواب من يمن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه إن أذنت لها فلا خير فيك إن أذنت لها فقل على رجولتك السلام أين قوامتك تترشح للرئاسة وتسافر وأنت خلفها كالتيس أين رجولتك أين عقلك والله إذا وصل لهذا الحال فأقول لك وأتقرب بهذا الكلام فطلقها وفارقها نعم أقول هذا هو الحل إذا أصرت على أن تكون أن تخوض غمار الانتخابات وتشارك في الرئاسات وتخالط الرجال وأن تتفرج عليها كالتيس الأسك والله هنا الموت خير لك من الحياة نعم يضيق أخي ما يتعلق بالانتخابات إذا دار الأمر بين اختيار شخصين أحدهمها طالح والآخر طالح أو هذا الشر ولا كأشر منه فمن باللشكات أخاف والبرائين وطولت للأخير هذه هل أمن شون هنا هناك إدخال للسلبين فيما يتعلق بالموضوع التصوير والانتخابات أبدا الله لا يستجم لها هذا الدرس وما رأى هذا من مشايحنا تضعض منهم رجع أحادي وضعض منه ربطه بشروح لا يمكن أن تتحقق وهي أظن بصفى الشيخنا عبدالبعد رحمه الله أظن شدت المثلة أن إذا كان ربطها بما أن كان بيخزرون عن شيء وما لا تقبر عليه إذا كنت ستنادل سيارات منحايفة ستقبر عليك حكم الطاقة والغدل وتقسم عليك في نهاية المقافة كيف نجر منه قادم بعد ذلك والتقضيح لذلك أبدأ أنزل طرح الدعمالهم حمد كليم العوّف مصر أنزل طرح أن انطقضى يقول إن القرآن لا يطرح دستوراً لبصر والله بصوته قال القرآن للمؤمنين بس صحيح وأنت لسه مصر ما هي في بلد المقافة يكون مؤمنة أريد لي المؤمنون بل قل القران يفتح السور طب انا وطرق لكن اذن تدخل املنا بجعلك تدخل في هذا الباب حتى الطرق الى هذه الفلوه الذي ان كان لنا ذورا العقل اعلم ان كلامك قول احسناء وانما قلتها من اجل ان ترضي الاضرويين ايش كاين وش يحيي و والغرفيين والفردين تريد ان يضيهم بهذه الكلمة كلمة خطيرة جدا القرآن لا يطلح ان يكون سورة الكثيرية المسلم غير المسلم بكتابنا عز وجل وعزلوا وعزلوا و... و... المسلمين بحكمه المسلمين المسلمين هذا يأتي هذا من عجلة يقول من عجلة يصوت له وهو منذ عارض المسلمين من إيجاد يصوت له طرم هذه الكلمة ماذا بنسك؟ سارى الشباب عن وعركتين وعوكم من أخير الغرف وأحضر أحضر المتيرات هم علموهم المتيرات لأن التمثل عن الدين مع الجراهية من المتيرات لكن فالكو يوضوهم عليهم هم الساديين هذه الأحزام المستعدة للتبيع الدين كله من عجل جسر الكرم تحذو ثم احذو ثم احذو من الانتمام إلى هذه الأشياء وقبل يتكون بعد مشاعر كاملين رأى رأيان بأيدي لا يعني هذا أننا نغلق هذا الهدي الثلاث وعالة الثلاثة والعالة تكيهون وقسم أيضا إذا هم عنها أو كثير منهم ورجعوا عنها وضعهم هل هي من مسائل الاجتهاد الذي يتوقع الاجتهاد الله لا أرى مثل الاجتهاد أنا أرى مثل الاجتهاد أرى مثل الاجتهاد التحذير أرى ناطعه لك أنت الأخير على هذا إذا ما دار الأمر من اختيار الأطلخ ومدار اتكار الخط والضرري هم في هذه المسألة بعينها أرى لا أرى ناجت في هذا لماذا ألم تعد هو رجل على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الغرور الذي يمكن ان يستغلها حتى يتمكن من موته الناس على احترامه هذا كذلك نعم عرضوا عليه موت عرضوا عليه ما شاء من النساء اتداوليهن عرضوا عليه ما عرضوا قالوا دعوا عليه علينا ملك ملك مليك ليه بقى ما فيش ليه بقى ليه كل ذلك احكم من السيفه ارجلي الله رفض ذلك مع اتقاله من نصر الله عز وجل وأنه سيُعلي كلمة وصير لكن أنت يستعذروا النتائج لأن المشكلة ببعض الجماعات الإسلامية هي الشجال ماذا؟ النتائج لذلك أرادوا أن ينظر لنغارياتهم بأقرب المتاجلة لو كانت المتاجلة محاكمة حيث إن أحدهم ولو شريفاً لمسجد أحد عادي مهند أم الداخل يكون نحن قد نضطر في دعوتنا إلى تطبيق نظرية ميكا ديني نظرية ميكا ديني أنا غارب بجر يعني إذا كنت ربتا أنا أريد كامل قام الحكمة الله أتو إلي فأنا أردك بأي شيء من أجل نظر إلى هذا المحكم هذه نظرية ميكا ويوليبان نفسه ويوليبان نفسه مضرية خطيرة جنسة إنما الرسول بالتدريب وعلم الناس حتى تكونت دولة الإسلام الحق في المدينة النبوية وما كان هدفه الدولة لكن قامت الدولة بالقاريب كما قال راح الزعمانهم زعمة بعض الأحزاب وقد طلقا بيان المقولة هم يطالقهم يقامت الدولة بخض ولا يركزوا على التوحيد ولا على العلم ولا على التعليم كالدولة ما؟ قلوا نريد أن نقوم في دولة قال لها هذا أقيموا دولة الإكلاة الإنكلاة الإنكلاة أمتوا قابلكم هذا طلقة البن وهي كلمة صحيحة هو يريد إقامة الدولة الإنكلاة الإنكلاة وهو لا يوطاني ولا يوحبها نطلق الجماعة وعنده رباية جبارة رسينا ومتعد التعاون حتى مع الشيطان في الوصول إلى هدد ومتعد التعاون مع لأنك نازل عن كل شيء من أجل أن يصلوا إلى كيف أتأذب أنه الثونك والذي في المغرب والذي المطلقى في المطر فأنا قلوا لأنهم أعلى مدخل لي أو مهندين لك بي هم لهم عقيدة مادة لو طبقوها على ما قلت لهم كانوا كفار انتظروا أنا ما قلت لهم كفار انتظروا لهذا القيد أقول هم عندهم طاعة حكم على الناس لو طبقوه على أنفسهم الآن لكانوا ماذا؟ لكانوا كفا ما هي؟ هاي ماذا يتمنى؟ ومن لم يحكم بذلك؟ اشتنه اشتنه اشتنه ومن لم يحكم بذلك الجواب وليسهم الكاثرون دون تبطيق فهم كانوا برون أن جميع حكان العرب بمن فيهم هذه الدولة المباركة التي يقيم شرح الله المملكة العربية السعودية كانوا يشكمون على حكاتهم الكفا وأنا قد تبعتهم من أفوالي ادري منه منه واحد اللاعب من بتاعي يقول اسمه طارق الدميني او زوين هذا من العراق وواحد وكان معه واحد من الكويت من جمعيه الاصلاح كانوا عندنا في نيجيريا تحدى مع عبد المنعم قلبي ان بصراحه تحدى حكومه الدوله التوحيد في هذا البلد المملكه العربيه السعوديه طيب انا اسال سؤال الان اعلن تخليهم عن هذه المبادي وقال ترقيم كما علم ذلك الخلف الهدالة والمقرير والمقرير والمقرير حزب الناحض بدونه أنه بطر أن يصل زعيمهم الغنوش هو غنوشي لأنه فيما حكم الإسلامية يعني انتح بالردو يعني الإسلامية ثمين أنا هاته السبع المنتبه حتى لا يقلل يكفرسوا الطول أشكت بينا مطرع بيهم غير ونادن أقول لهم أمامهم فأمين مقرير أقول لو فضتنا هذا الحكم على ما يفعلون الناس ألا يدخلون فيه في الناس على حكم الناس على أن تدخل نعم نعم يستوعى لكم المثال نعم نعم ثم الآن ملافع في هذا مما كفر به فلان يقول <تصفيق> مؤولا بكم على فاعدتي هو على فاعدتي هو أنا أتكرم على فاعدتي هم نحن لا يدخلون إلا أن رؤى عنهم بالكفر من بعض الكورن خلال لكن السؤال أنه هو الذي يكفر الناس <تصفيق> يا مع في فيما يكفر بنا في هذا الامبال بل أسوأ من ذلك كلمة الديمقراطية التي يعيد نبيها في عين الكفر والله في عين الكفر شكر الشحر, الشحر هو عين الكفر وليس من ذي الله شيء معنى ذلك أنك تقول القرآن والسنة لا يسلحان للتفضيل وإنما يبقين حكم الشعب الملاك يعني لما تستمروا الجيال بالأسمعوني مقافة أنا ليس أتقال هذه الصضايات والله الحمد للنسبة لك أسمعوني مقافة المسجلة عن بعض الصضايات في بعض الملاد التي نجح لها بعض الضوار. يعني تسمعني كلام ماذا لهم من هذه الجماعة تسمع أجائي جدا نفس دمعات الثانية يعني تسمع الشيخ خلال ثلاث تماما عن حكم الله الذي كانوا يدعو أنهم سيوكين وهذا مجرد شيء منذ عشرة من سنوات كلما قام الثورة على أستاذهم تنكر كثير منهم لما كانوا يعيدون بهم لقامة الله لأن كل ثورة صامت على الفتاة الوصول إلى الحكم والمهل فتك أنه لن تقيم حكم الله يأتي إلى يوم السلام والآن مع فتاوى قضيرة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى عندنا هنا حزب النور السلفي تشارك في الانتخابات والمظاهرات فهل يجوز لنا أن ننضم إليهم؟ الجواب لا تنضم إليهم ونعتبر الذين أسسوا هذا الحزب ودخلوا فيه وشاركوا بمظاهرات نعتبر أنهم فتنوا بالديمقراطية وهذه الفتنة عظيمة ضررها عظيم على من فتن بها لماذا؟ لأن الديمقراطية هي القوانين تجر الناس إلى تنحية الشريعة والتحاكم إلى غيرها من الأحكام الباطلة والقوانين المخالفة إلى غير ذلك مما يغضب الله عز وجل فلا يقبل حز النافس في الحكم فلا تقبل جماعة أن تنابس في الحكم حتى يؤسسوا حزبا. حتى يؤسسوا حزباً تأسيس الأحزاب محرم في الإسلام لأنه يفرق المسلمين ويجعل المسلمين يتعادون ضد بعضهم بعضاً وهذا من جهة الواقع لا غبار على حصوله يعني حصوله كابل وكما حصل في هذه الفتنة يعني أحزاب المعارضة التي سعت في إسقاط الرؤساء في إسقاط الدول فكما أنكم الآن نقول لهؤلاء كما أنكم الآن تسعون إلى إسقاط كذا وكذا فأعداؤكم سيمدون أحزابا لتكون في وجوهكم وفي إسقاطكم وفي محاربتكم الأعداء بالنسبة لأمريكا والغرب لا يقبل الشخص أن يشارك بالحكم إلا أن يؤثر حزبا هذا الحزب يثير كما يريد الغرب لا كما يريد من يريد التمسك بالدين لا هذا غير صحيح يطالب هذا الحزب أنه يتبنى الديمقراطية والتبنى الديمقراطية تسليم بالتنحي عن الشريعة الإسلامية شيئا فشيئا كان قلناه يتخلعنا بالكلية لكن تدريجيا تدريجيا شيئا بشيئا ولو كانوا هؤلاء أصحاب عزب النور يعتبرون لاعتبروا بحزب الإخواء المسلمين الإخواء المسلمون دخلوا في التحذب السياسي والتعبدية السياسية وكانوا قبل أن يدخلوا أحسن بكذير مما صاروا عليه بعد أن دخلوا ومارسوا الأحزاب والتحذب والأمور السياسية والقضايا الدولية وارتباقية الدولية إلى غير ذلك فلو كانوا يعتبروا لأعتبروا بهؤلاء ولكنه الافتتان يعني بالمال والجاه والملك ولا حول ولا قوة إلا بالله فعلى كل هذا التحذب محرم بشريعة الإسلام لما استمعتم فيه من أضرار وقد زادت المصيدة في عصرنا أن التحزب هذا التحزب السياسي والتعزب السياسي الديمقراطيا أن الأعزاب غالبا ما تكون محالفة ومتحالفة مع الأعداء تكون متحالفة مع الأعداء وتكون كالآلة بيد الأعداء تكون كالآلة بيد الأعداء وهذا لا يقدر أن ينكره أحد والواقع يعني شاهد بهذا فأحزاب المعارضة التي قامت بهذه الفتنة التي لا تزال آثارها ما قد انتهت يعني كانت متحارفة مع يعني دول كافرة ودول تحارب الإسلام وتحارب المسلمين إلى آخره وقد قال يعني عبد الرحمن إرياني قال الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعمالة الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعمالة ومن شهد الواقع وعرف أحوال من تحزبوا يجب أمورا كما سمعت من هذا فهؤلاء الذين أكسروا بحزب النور ننصحهم لله عز وجل أن يتوبوا إلى الله من هذا التحزب ومن هذا التأثير ومن المظاهرات ومن إلى آخر وليجعوا إلى الله عز وجل بالدعوة الشرعية والطوابط الشرعية وسينفع الله بدعوتهم ويقبر الله بقلوب الخلق عليهم أما تقول هذه الأحزاب فهي قضية الله عنها, عنها طلب ملك وإن قالوا الداخل فيها نحن ردنا فعل الإسلام نحن رد نقول هذا الكلام لكن يعني لو تريد فعل الإسلام بدون ملك بدون جاء بدون شيء ما احتجت إلى أن يعني تدخل في شيء حرمه الله وفي امور كثيره بالشر ولولا ان يكون الا ان للحظات تصير يعني في تسير تحت سيطره الاعداء تحت سيطره الاعداء ونفوذ الاعداء وتسلط الاعداء تنفذ لهم ما يريدون وإلا لم تصل الى ما تريد وإلا لم يسمحوا لها أن تصل إلى ما تريد فكم يعني رد حزب الإخوان وهو على مشارك الحكم ورد إلى يعني القاعدة الأولى ليش؟ قالوا أنت عندك عندكم يعني تبين عندكم يعني شريعة إسلامية أنتوا يريدون حكام إسلامية. وهكذا ظل الخبط بهم والضرب لهم حتى خضعوا وقالوا يعني قيادتهم قالوا ما الذي تريدون قالوا نريد كذا وكذا وكذا نريد الديمقراطية بالمفتول ديمقراطية حمراء ديمقراطية حمراء قالوا معكم قالوا معكم انظروا الحال الحاصب فنسأل الله لدفعنا جميعا فتن ما ظهر منها وما بطن هذا نقول نصحا لا حبا في التكلم في احد نسال الله ان يتوب علينا جميعا ولا حول ولا قوه الا بالله لا باطريا ولا في كل عمل هذا الكلام يقوله هم سلبيسا على الناس ونحن نبيين ماذا في الأحزاب هذه الأحزاب على قسلين الأحزاب الموجودة بالساحة الآن على قسلين أحزاب علمانية علمانية أي لا دينية وإن تظاهر بعضها بأنهم يسمحون بالصلاة والصيام وهذه ما أظن منهم يعني أرادوا السلام عليه والثاني أحزاب قسل ما لكنها مبتدعة وأحزاب منحرجة وهذا كما هو الحاصل بحز الإخوان المشلمين فنقول مثلاً كذب الإخوان المشلمين ناتي إلى الانحرافة الموجودة فيه ونظر لي أمور واقفة عند المسائل الفرعية الفقهية أم أنها أبعد من ذلك بكثير فمثلاً مما هو معلوم من أن حزب الإخوان المسلمين يوالي النصارى ألا شيء ما عليه غضاء يوالي النصارى في مصر في, في مصر في غيرها هدي الموالة للنصارى فيها هدي لرتم الولى والبراء الولى لله ورسوله ودينه وأوليئه وَالْبَرَى من أَعْدَاءِ اللَّهِ هذا أمر متعلق بالعقيدة في قطعنه متعلق بالعقيدة في قطعنه كذلك معروف أن الإخوان والسلام قبل التحذب وصاروا حزاً سياسياً هذا معلوم من قوانين التحذب هذا من قوانين التحذب هذا قانون الشرف. قانون الشرف وهو أن الأحزاب تحترم بعضها بعضا يعني لا تؤدي بعضا بعضا تحزن إخوان فارح يحترم العلماني يحترم الاشتراكي كان اشتراكيا على عقيدة الدين أثنين الشعوب وإله ولا المان الذي يقول يا كما هي من اقوال الالمانيين لا وهي الدين لله والوطن للجميع الدين لله والوطن جمه ومن اقوالهم الدين علاقه بين الاب ورب فقط يا ايامنا الشاق صلينا وسمك ويخف فألوان لهؤلاء أيضا هذا مما يمث بالعقيدة وهذا أمر يتعلق بالإضرار بالعقيدة وليس من فروع المثال قبل الديمقراطية ديمقراطية التي فيها يعني أشياء كثيرة وحقيقتها تنحية الشريعة الإسلامية تنحية الشريعة الإسلامية قبولاً من ديمقراطياً ينافي إه الحكم إلا لله وينافي أن احكم بما الله نافيها لأنها أحسان لأنها قوالي تغالف ديننا وعقائدنا وعبادتنا وإخلاقنا ومعاملتنا وحياستنا واحتفادنا إلى آخر ما هو معك هذه الديمقراطية سكت بقبول ما قبلوا من الديمقراطية كفى بذلك دليلا على أن هذا الحراف في أمر الدين في أمر الدين وليس في مسألة لا في أمر الدين لأن الديمقراطية تقوم على الحرية وعلى شعار المساواة الهرية عندهم في الدين الهرية عندهم الشخصية الهرية عندهم هرية الراحل الهرية عندهم هرية الاقتصاد إذن هذه الشاملة للدين كلها وكذلك المساواة دعوة المساواة مساواة المسلم بالكاظر مساواة القرآن بالتورا والأنجين مساواة المسلم بالكاظرة مساواة الصالح مبطالح إلى ولهذا من بواقع بعض دعاة حز الإخوان أن دخلوا أن شاركوا في دعوة وحدة الأديان فهذه منهم الدعوة أن تولوا الإسلام بديانة اليهود والنصار وقالوا كلها أديان من عند الله انظروا لها الجريمة في وحدة الأديان والعلم يقولون هذه الدعوة وهي دعوة في هذه الأديان دعوة في الإسلام من دعا بها أسعانا مسلما فقد دعا إلى ما فيه الردة على الإسلام حياذا بالله ونحن لا نستكتر علماءهم الذين شاركوا في هذا لكننا نخاف عليه نخاف عليهم كل الله اطلع على ما في قلبه وعلى ما يقبل مما يريده اليهود والنصار صرح بعضهم على أن النصارى إخواننا وعلى أنهم مؤمنون وعلى, وعلى أشياء سغيرة إذن كيف تكون هذه القضايا الخلاف فيها خلاف كالمذاهب الخلاف فيها خلاف كالمذاهب لا تنسى أن البيعة أن البيعة عند حزب الإخوان تعد من الأمور العقائدية من الأمور العقائدية ولهذا جعلوا لها, عشر عشر بيعة مبتدعة. بيعة مبتدعة جعلوا لها عشرة ارسال باعتهم تقوم على عشرة الارسال الاسلام والايمان اهدى عشرة رسم الاسلام والايمان اهدى عشرة رسمه باعتهم ارسالها اثر ارتاب باعت باعتا مبتدعة باعت ما اتدعى جعلو لها عشرة ارسال عقيدة يجمون بصحتها وبالشيء عليها وهذا يعني التحذيب داخل جامعة الإيمان أمر معلوم معلوم لدى الطلاب والقدرون معروف أنه محل يعني التحذيب والتخليف للطلاب حتى يعني يدخلوا في الحجزية التي نازدها حج الإخوان ومن لم يقبل الحجزية هذه فهو عندهم يعني عليه استش... استش... استثام علامة استثام وأن هذا يعني له نظرة خاصة ونعمل خاصة محاربة ومن غمز من ومن ومن ومن إلى أهلك إذا كما سمعتم حجبكم الله سأل أن الخلاف الحاصل بيننا وبين حزب الإخوان المسلمين خلاف واسع كبير أعلم أنهم خالقوا أشياء كثيرة في الدين في أصوله وفي طروعه فهي كثيرة جدا نسأل الله اللخ والسباك فعذاري من قبول مثل هذا الكلام الذي يسهل الانحرافات والله المستعان هل الانتخابات مسألة اجتهادية الانتخابات وسيلة الى الحق بالديمقراطية فنحتاج ان نعرف حقيقة الديمقراطية الديمقراطية نظام كفري لا أعلم خلافا بين علماء الإسلام ومسك الأنام وقيمة نظام كفري معلوم لأنها تجعل الحاكمية للمخلوق البشر مطلقا وعموما فلهذا عرفت الديمقراطية في التساثير الموجودة بأنها حكم الشعب الشعب إذن من هذا التعريض للديمقراطية نفهم أنه لا صلة للديمقراطية للإسرائيل لا من قريب ولا من بعيد او من شعار الديمقراطية الفرية والمساواة والفرية المراد التحرم الاديان التي جاءت من عند الله لانا الامرين بالديمقراطية والحاكمين بها لا يقبلون يعني دينا جاء من عند الله حتى ولو كان إذ الدين اليارود والنطلان محربا مبدرا ومنسوخا فهذا كما سمعت دعوة إلى التحرر من دين الإسلام كذلك أيضا من شعارها المساواة يعني بين المسلم والكاذب وبين الحق والباطل وبين القرآن وبين التوراة والإنجيل المحربتين المنسوختين وبين يعني غير ذلك من أبير المرأة والرجل إلى غير ذلك ما هو مقالب بديننا كله إذا علم أن هذه الديمقراطية وأن الديمقراطية قوانين كفرية لا صلة لها بالإسلام فكيف تقام الديمقراطية أو بماذا تقوم الديمقراطية وتلقى تنبيع الجواب لقد اختار حملة الديمقراطية ودعاتها ومصدروها وهم الغرض الكافر على أن يعني على أن تكون الانتخابات هي الوسيلة للحكم بالديمقراطية أن تكون الانتخابات هي الوسيلة للحكم بالديمقراطية مع ما يسق الانتخابات من تأسيس الأحزاب الموالية الديمقراطية والمنطوية تحت لواء الديمقراطية وغير ذلك مما يفتق الانتخابات فالانتخابات مرثيلة الى ماذا الى الحكم في الديمقراطية معلوم عند اهل العلم انهم يقولون الوسائل لا حكم الغاية الوسائل لها حكم الغايات ويقولون الوسائل لها حكم ما أجت إليه وانتهت إليه فهذه الوسيلة غايتها إيش ونهايتها وتؤدي إلى ماذا إلى الحكم في الديمقراطية إذن ما دون المخلمين أن الديمقراطية نظام كفري فالوسيلة الذي تؤدي إلى تنفيذ هذا النظام وإقامته لا تكون اكتهابية بل يكون القطع بأنها محرمة لأنها وسيلة تؤدي إلى الحكم بغير ما أنسى الله إلى الحكم بغير ما أنسى الله فمن هنا على حسب هذه القاعدة التي يتر عليها أهل العلم أن, أن الانتخابات وسيله الى الحكم والتنفيذ الديمقراطيا فتكون وسيله محرمه وليست محرمه فقط بل الوسيله باغيه محرمه تحريما شديدا كثيرا تحريما شديدا كبيرا كذلك ايضا معلوم ان الشيء ينظر إلى نفعه وضرره إلى نفعه وضرره لأن الإسلام ما حرم شيئا إلا يوجود الضرر فيه المعض أو الضرر الأغلبي أو الضرر الأغلبي فينظر إلى الانتخابات هذه هل فيها أضرار وفيها مفاتب أم أنه ليس فيها كذلك فإن كانت فيها أضرار ومفاتذ فمعنى هذا أنها ليست من الإسلام لأن القاعدة عند أهل العلم التي لطق بها شيء الإسلام ابن كيمية أن كل فتنة وكل مسألة كانت محل فتنة بين الناس ليست من الدين ليست من الدين فالانتخابات مفاتذها كثيرة كما أوضحنا هذا في كتابنا تنوي الظلمات بكشف مفاسف وشبرهات الانتخابات فبها مفاسف كثيرة يعني في نفس الانتخابات وكذلك فيما تؤدي إليه الانتخابات فإذا كان بها مفاسف كثيرة ومنها إنساط الأموان فيما حرم الله ومنها استباحة الكذب ان الزعاء للانتخابات الناقب والمنتخب لهم ان يفزقوا لهم ان يزولوا يشتروا الناس بالمال ولهم ان ينفقوا الاموال الطائلة لغرض التبصل الى انفاق او الى تنفيذ يعني هذه الوسيلة على الناس وفيها فتح ابواد الأمراض الخطيرة من الحفظ والعسف والشحنة والتعذب والتقرب بين المسلمين وبتع أبواب السف والشف واللعب والقتل والقتال وهذا العز إذا تلب على ذلك العز فتك به وهذا الهتفز هذا وهذا المترب هذا وهذا, هذا, وهذا, هذا, وهذا, هذا, وهذا, هذا, وهذا هذا طيب هذه المفاتذ وأنفال وكثير هذه قرر الإسلام الجواب هذه كلها لا يقبلها الإسلام بل يحرمها الإسلام إذن ماذا هذه الوكيلة مجتملة على مقاسد كثيرة دل على أنها ليس بمثالة كالية وإنما هي مسألة معلوم ضررها بالضرورة معلوم ضررها بالضرورة إلى غير ذلك مما يستدل به على أن على أن الانتخابات ليست من دين الإسلام وإنما هنا أجنبية ودسيسة ودخيلة على المسلمين الإسلام جاء بالشورى الإسلامية والشورى هي تعني أن يجتمع أهل الحل والعقل ليتدارس أمرا ويتناقش فيه مما ليس مقطوعا لديه الإسلام وليس الحكم فيه ظاهر بالدين فما من أمور الإسلام قد حكم دين الإسلام بحكم ظاهر ونلاحكتنا شورى لكن في الأمور التي فيها إشكال وفيها غموط هذه يعني يحتاج فيها او الى ان يضر فيها الى اهل الشورى المديمقراطية فهي حكم ضد الاسلام ضد الاسلام تنحي الشريعة تنحي الشريعة الاسلامية وتحل محلها كذلك الانتقابة وسيلة تقوم على تسوية بين المسلم والكادر بين المسلم والكادر بين صوت المسلم وبين صوت الكادر وبين صوت العالم وبين صوت الجاهل وبين صوت الصالح وصوت التقل وصوت الطالح وبين صوت التقل والشقي وبين صوت المرأة الطاهرة والمرأة العابرة الى غير ذلك من بوائط الانتخابات كانه صله ايضا بين الثوره الاسلاميه وبين الانتخابات الديمقراطيه لا لقاء بينهما لما سمعت ان الانتخابات هي دعوه الى يعني يحكم المسلمون براي الاسلام عن طريق هذه الوسيله ان الثوره الاسلاميه فهي من أجل المحافظة على الإسلام وإقامة ما يحتاج إلى مشاورة به من أمور الإسلام فترقب بين وسيلة يقام بها الإسلام وبين وسيلة يهدم بها الإسلام وينحها بها الإسلام فلا لقاء أيضاً بين الشورى الإسلامية وبين الانتخابات الديمقراطية فالذين قالوا إن الانتخابات مثل هؤلاء لم يؤتوا من قبل الجاهل السابق وإنما جاءوا من قبل أنهم سلكوا مثلا إرادة الوصول إلى الحكم إرادة الوصول إلى الحكم فلما أرادوا الوصول إلى الحكم وجدوا أنه الوقت الراهن الوسائل التي تستخدم للوصول للحكم الانتخابة هذه والتعزبات وما جاءت فيه الديمقراطية فقال إذا ما سنصل للحكم إلا إذا سلقنا وقبلنا هذه الوسائل فقبلت الأعزاب هذه الوسائل لا لأنها لأنها يعني أنصفت شرع الله وأقامت العجل وحكمت بالعدل كلا للمسألة ولكن لأنها مالت إلى الديمقراطية وإلى الحصول على الملك ورأت أنه لا يستعاد إلا عن طريق وسائل الديمقراطية فهذه بلية القرون ولهذا نقول لو أن أمريكا دمرها الله صادرت الانتخابات صادرت الانتخابات فهل تبقى الانتخابات هنا ودين اتهابية تبقى ويقولون تبقى ولماذا بأن يصودرت فتصادر وعندما كانت مسألة اتهابية لكان لا حظ من الشرع ومن اتفاع عنها ولكنها مساله كما سمعت من جمله المسائل المعلوم بطوالها منتي كما سمعت قبل قليل هذا سائل المسعودية يقول هناك من يقول إن السلفيين في اليمن سيشكلون لهم حزبا سياسيا وسيقوضون الانتخابات كما فعل السلفيون في مصر فما صحة هذا وهل حزب النور السلفي المصري سلفي حقيقة أم أنه منشق عن السلفية لا إله إلا الله هذه المسألة مسألة إن شاء الأحزاب والدخول في الأحزاب من المسائل التي لعلماء أهل السنة لحمد الله بيانات عظيمة وتوضيحات جلية لبيان أضغار الحزبية فموقفنا من إنشاء الأحزاب سواء كانت أحزابا سياسية أو أحزابا دينية معروف بحمد الله في كتبنا وفي الأشرطتنا وبيان تحرين التحزب في دين الله وبيان الأحزاب ما في التحذب السياسي الديمقراطي ما فيه من الأضرار موظفنا في هذا معروف ونازلنا على ما علم عنا وما سمع وما قرأ في كتبنا بل مزدنا إلا بصيرة في الحزبية هذه أعني الحزبية السياسية الديمقراطية لأن الآن يجعى المسلمون إلى أن يكونوا أحزابا ديمقراطية ولقد ظهر للحليم لكل حليم معاقل ما في هذا التحزب من أضرار ومن مفاشد وأخطار وما هذه الفتن التي أقيمت وتحركت وهاجت ومااجت في أوصاق المسلمين في هذه الأيام القريبة ولا فزال إلى الآن إلا بسبب الحزبية أو التحذب السياسي فلا نرضى لمسلم أن يدخل في شيء من الأحزاب ولو ادعى أنه سلبي ولو ادعى أنه صالح فإنك إن كنت صالحا فكيف يجتمع الصلاح مع ما جاء به الأعداء ألا وهي الحزية فإن المتحجب يقبع ضروري ومفروض عليه أن يقبل من الديمقراطية ما فرضه أعداء المسلاح هذه الأحزاد فيها من المفاسد والأضرار ما الله بالعليم فننصح لكل مسلم ولكل ونزيد مسلمة لأن العزي هذه ما على الرجال بل قد أقحم فيها من أقحم من النساء فهي من الفتن العظيمة والمصائب الكبيرة على المسلمين وما جاء في مصر لإنشاء حزب باسم حزب النور ممن يعيونهم سلفيون نعتبر هذا بداية انحراب ظاهر بداية انحراب ظاهر لأن التحزب هذا إنما يراد به أن ينصر الديمقراطية شيئا فشيئا وقد يبدأ من يدخل ديام الحزبية بحسنية أو بدأوى نصرة الإسلام يبدأ وعنده شيء من الغيرة لكن الحزبية وقوانين التحذب التي يفرضها الأعداء والتكذيل بها لا يترك لهذا الصلم المجال في نصرة الإسلام ومن استفادوا من تجربة حزب الإخوان المسلمين لكانوا قد استراحوا من أن يدخلوا في التحزب فالإخوان المسلمون دخلوا في التحذب وكان منهم من يقول سنقيم الإسلام وسأمن المنصة من منصة الحق ومن ثم جرت أمور وظهرت أمور مما فيها من المخالفة لشرع الله ما قد صار معلوما فضاعت الدعوة وضاعة كثير من الخير الذي كانوا يقومون به فلهذا نحن نشفق على من يدخل في الحذبيات ومن يسير سيرها وبالنسبة لأن السنة في اليمن ما عندهم جديد عندهم ما قد عرف عنهم من السير على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف وما عليه من صار على ما عليه السلف من السير الحسن والبعث عن الفتن والسر على أصول أهل السنة والجماعة فيما تعلق بالفرق والأحزاب والدول والسر على أصول السنة والجماعة. سر على هذه الأصول فيه خير عظيم لمن يسير على ذلك فعلماء للسنة في اليمن الحمد لله هم على ما قد عرفوا به من البعد عن الديمقراطيات والانتخابات والبحزبات وقدودهم وشرطتهم في ذلك معروفة منتشرة صار موقفهم هذا معروفا الحمد لله فما عندنا جديد في هذا البال نتواصى بأن نواصل في نشر الخير بين الناس في نشر الدعوة إلى الله عز وجل هذا الذي انتبعت به المجتمعات هذا الذي انتبعت به المجتمعات الإسلامية أما هذه الفتان فما أكثر الضرر بسببها ولكن إن لم يتفقى الناس في الناس الدين فستبقى الفتن والأضرار تموج وتصول وتجول بين المسلمين نسأل الله أن يعيننا على الحق والسباة عليه حتى نلقاه ولا حول ولا قوة إلا بالله والآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن يحيى البرعي أبيضه الله تعالى نعلم أن المشاركة من الضبط وحروق يجمعها بالعلم فهذا الجزء التخلل لصادق الاضطراع فقط لا يجب اسمي وأضع الله فاجلا في الخلطة علم أنه سمعه من بلاد الأمريكي إلا مثل فصل يعيقون عليه كثير النبوخ عن الإبداعين هذا مركب موجي يمكن ان نقول به في منوصل امرؤ الى حد انه وينزل عليه من البلاء له. ما طاقته به سيعذب سيعاقب ما لست تهمل ما سعل عليه من العذاب او رحل عليه نقول له عنصر صوتي محل النزاع ليش انت في, في كبير لوحده هذا لا يعتبر مخالفه ولا احياء ما حد يني ما بعرف اصفه وراقب فيني انت جاي في تقول تلف ارجع الى لم تدخل ورقه تعال دور اول تعال وش وحده أمو يشمعون بممكن أن دخلهم مئة أو ألف الأوراق هي تفيدي يأتينا في الغرقة بها عدة مرشح صح تحت في مرضعة تحت صولة مرشح فهذا يقول أنهم الطابع هل يجب أن يدخل يدخلوا ربطته في صندوق فارغة فعلا أن الأنموليين مع إدارة العربية أثرت أجل أن تأكيد انتفذوا عن جمال الله أجل أن تتفذوا من الله سهلا إذا كانت القضية يأخذوا من الله يأخذوا من الله المهن أجيب لا تطاقة لهم فعند ذلك نجد إدارة العباد جاءني مرة واحد شئ شيء يمسك طريف أحول أنه لا قوة وشيء بهم في بيت البعشة أو حمد رحمة النصور أهل الله أكبر من البعشة تعلمون هذا الشيخ ماذا عنده من الجبابة؟ معنى حالده أحد الناس في عمر من الأمور وعندهم متر عقاس بس قال له شيول ادخل من الباب من الطرف الخوش خذ بس تمشي واخرج خطى عليه من تبعته لا <تصفيق> فمثل هذا لا فقته الرسول القاضي لا يقول رسول الله كل كده تعال المال للنفس قلت له خذ وخذ ورفع الهدى هل هو قصد هو قصد فاذا كان في اضطراب فتح لك ان تقول الكف وانت لا تضيع المس هذا يشرح لي لست ما هو ما انا الحمد لله لك لا تنطرب ما وجه طاوله انت بتفرد خارج ناس انا اعمل له رب قدر الله وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته